وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ لَدَعْوُثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ ليقولن, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 لا يقولن هذا بس يأتوا عني إنه لفرح فقور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِي صَدَرُكَ أَن يَقُولُوا, أن يقولوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ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 Väillä miestä, jibola, لَكُمْ mu, anunna, mu, sillä vialla ilmilla. Väällä mu, anunna, mu,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 وَمَن يَكْثُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَنْلاَرُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ ولكن, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَم مِن مَن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا ويبغون ها عوجا وهم بالآخرتهم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم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 بل لظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن قوت على بينة من ربي وأتاني وأتاني رحمة من عيده فعُميت عليكم فعُميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِي لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ وَلَكِنَّ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 ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لي يأتيهم لي يأتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 وما أنتم بمعجزين ولا يفعكم نصيح إن أردت أن أنصحلكم إن كان الله إن كان الله يريد أيهؤكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون نفترى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 إِلَّا مَنْ taamana, taamana, فَلَا taamana, بِمَا taamana, taamana, taamana, taamana, taamana, taamana, taamana, taamana, taamana, taamana, taamana, taamana,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 ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل لحمل فيها قل لحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا إلا سبق عليه القول ومن آمن وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ illa, ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ vufi, وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى ونادى نوح لبناه وكان في معزلي يا بنياركم على يا بنياركم على ولا تقم مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصما اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وَقِيلَ يَا أَرْضُ بِلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وإلا تغفر لي وترحمني vaa, من الخاسرين <تكلم> قيل يا نوح Pidä yänä, منا kuin viisaa, min, min, vaa, من, من معك.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 إن أجري إلا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم ويزلكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا أود ما جئتنا ببيناتي وما نحن بتاركين آلهتنا وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين.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 لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم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 ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا وان قضى هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا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 فما تزيدون لِي غير تخسير ويا قوم آذينا قَتُ الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب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 قالوا يا لوط إن رسول ربك لي يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت ولا يلتفت منكم minkum ahadun لم رأتك مصيبها ما ما وعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا جعل الله سَافِلَهَا سافلها وامطرنا وامطرنا عليها حجارة من سجلمن سَوْمَتًا عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ إني أراكم بخير وإني, وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخسوا أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ذقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفي اللهم صل على سيدنا محمد وسلمة ورحمة وبركاته وحفظه وامناده وعافاناته وعافاناتنا وعافانات عبادك وعافانات عبادك وعافانات عبادك وعافانات عبادك وعافانات قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيله من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهكم عنه إن أريد إلا الإصلاح مستطعت وما إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم لكم شقاق أي يصيبكم أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ابُوِّ إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرٌ مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّ وَإِنَّ لَنَا رَأَكَ فِي ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم, واتخذتموه وراءكم ظهريا إن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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجَيْنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتْ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يغنوا فِيهَا أَلَا että lima كَمَا kamabaa, idat samud. Vala, kun teemme samu, samu, samu, samu, samu, samu, samu, samu, samu, samu, samu, samu,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 إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس لَنَسْوٰذَٰ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تكلم نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمُسَّعِيدٌ فَأَمَّا ما الذين شقوا ففي النار لهم فيها لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء أرض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 فَلَوَلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَةٌ أُلُو بَقِيَةٌ يَنْهَوُنَّ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا إلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ أَجَئنا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الروس لما نثبت به فؤادك